يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أخواني الكرام في سياق قول ربينا سبحانه اذ قال ربك للملائكة في جنه خالق وشرا ملكي فإذا سبتوا ونفصوا فيه بمحروحي أقعوا له سنجدين فسجد الملائكه كلهم أجمعون إلا ابليس إبليس استكبر وكان من الكاتبين قال يا ابن يس ما منعك أن تجمد لما خلقت بيدي أستكبرت ان كنت من العليل قال أنا خير منك خلقتني من النار وخلقتني من مطيق قال تقرب منها فإنك رجيب وإن عليك العنسية إليه الدين قال ربي أنظرني إليه المساعدون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوصي المعلوم قال فبعزتك لا منه أي معدينا إلا عبادك منه المفاصيل قال قال فالحق والحق أقول لئن جاءنا يهننا منك وذن من كل ذلك وما عليه وما اصحبت عليه نغرا وما انا من المتكذبين انه هو الى بجو العالمين ولا سلم منهم هذا اخر الشورى <تصفيق> اول قصه في تاريخ البشريه قصه ادم مع عدوه اللدود ابليس اللعين ربنا يحفيها لنا حتى نكون على حذر من عدونا وحتى لا يفعل بنا مثل ما فعل بابينا وها هو يعلن عداوته فالصراع ما, ما زال قائما والحرب ما زالت محتدما فالحرب ضرورة قلنا فيما سبق رب العزة يعلم ميلاد البشرية في الملكونس الأعلى في رحاب الملائكة يعلم ميلاد هذا الإنسان تشريفا وتكريماً له، ولكنه من أين خلق؟ يقول الله من طين من الأرض، وكل ما هو من الأرض، كل الكائنات الحية في الأرض من طين، الى الطين، والإنسان بعد ما هو إنسان، هل الإنسان؟ ومصيره إيه؟ إلى الطيب فأمه هي هذه الأرض منها يربع ومنها ياكل ويشرب وهي التي تضم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ثالث أرضا وما فالانسان فالإنسان في الأرض ويعود إلى الأرض بماذا تشرف هذا الإنسان؟ بماذا كرمه وعلى قدره بتلك النفخه العلويه بتلك النفخه الربانيه لما نفخ فيه الروح اعتلى هذا الانسان وصار افضل واشرف مخلوق في الكون كله بتلك النفخه العلويه وصدق ان قلنا ان هذه النفخه إذا أراد الانسان ان يعيش مطمئنا وان يعيش سعيدا وان يعيش مستقر النفس ويذوق حلاوه الحياه فعليه ان يربط هذه الروح بمصدرها وان يغذيها من مادة خالقها قلنا الجسم من طين يتغذى من طين وهذه الروح من اين تتغذى من وصراحه هذه الروح لنطين هذه لا شيء البقر والغنم والماعز وكل الحيوانات والوحوش وكل الحشرات نطين. الطيور الطيور فصا لما تيجي لا يمكن المخاصه الانسان يفكر في الماضي البعيد منذ ادم وما قبل ادم ويفكر في المستقبل اللاني ويفكر ايضا بايش الحاضر بعفيه وسديه صار يعرف ربه وخالقه صار يعرف نفسه ودوره في الحياه صار يخطط ويفكر في المصير ويحذر من كل ما يسوءه بتلك الايش بسكة النفخة هل تبقى أصبح على هذا؟ هل تقديم على الآية؟ من الآية بسكة النفخة نفطه فيه بقى أصبح فالإنسان يا إحوان ويُترقى فيها من الأرض ويُبَلَغَ في الحضارة من بَلَغَ غَزَى القمر ووصل إلى المريخ وفعل ما فعل وجال في الفضاء وغاص في فطن الأرض والله ما يرق أبد ولا يسعد ولا يفرح ولا يفلح إلا إذا جذ هذه الروح وربطها وربطها بخالقها وبها في مصدر آخر هنا الحياة السعيدة وهنا الحياة المطمئنة وهنا الحلاوة وهنا اللذة وهنا الكمال وهنا السعادة المادية وهنا الجنة ومن لم يدخل هذه الجنه هنا اقسم بالله فيدخل فَمِنْ فمن شاء فليؤمن ومن هُنَا فليكتب الجنه هنا ربط هذه الروح بربها ان تعيش على منهاج كتاب صاحبها ان ترتبط برسولها صلى الله عليه وسلم وهنا الجنه جنه الدنيا اذا اردت تعيش سعيدا فهذه عباده هذا مساحه الجنه اربط هذا هو ربنا سبحانه اذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين فاذا سويته واتممت خلقته خلطت ونفقت فيه من روحي فقعوا له سجدين إذا الملائكه لي سجدوا لادم سجدوا للطين لا اشخاص فإذا سويته ونفصوا فيه روحي فأضعوا فيه فالتكريم والتشريف وسجود الملائكة خنم هو سجود عبادة وتعظيم وإنما هو السجود ساحيل وتكريف والدليل على هذا أنه من أمر ربي فالطاعة كانت طاعة الملائكة كانت لله والسجود كان انتثالاً لامر الله لأن الله قال الجذو لآدم فسجع فاذا الملائكة فإذا سويته ونفقت به من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون ملائكة السماوات كل السماوات وملائكة الاراضين الملائكة الموجودة في الكون كلهم اجمعون سجدوا جهازك لأن الله من كلهم اجمعون ما الملك يسدق عليه الملك إلا وسجد كيف؟ نحن ما نعرف الملائكة ولا أين الملائكة ولا كلها الملائكة ولا كيف كان وجود الملائكة لكن نؤمن بأن الملائكة جاءها الأمر من ربها فامتكرت وأطاعها جاء الامر بالسجود فسجدت إلا ابليس أبت إلا إبليس السكبر وكل السكبر من ماذا؟ من السجود امتنع من السجود فكل من امره الله بالسجود فلم يسجد فهو من أتباع ابليس من من يسجد فهو جلد بجلد ابليس رئيسه وإمامه وغساله وإبليس إبليس هو الذي أمره من السجود ورفض السجود فكل من أمره الله بالسجود السجود بأنه جد وما سجد عشيك إلي الله إبليس إلا إبليس ليه ما سجد عن السكبر وكان من الكافرين ولذلك عند العلماء لأنه لا يصلي كافر لماذا؟ لأنه, لأنه يسكلم من الكافرين بإيه؟ عدم السجود في الاستكبار أولاً وعدم السجود ولذلك يقول إذا كان عدم السجود ناشئا عن الاستكبار ما رضي أن يتبه لله وأن يضع جدهته على الأرض لله سمر الرغى يضبر وجهه بالتراب وأنفه بالتراب، إن الأنفة الأنفة معنى في العرب يكون الأنفة يعني أنتم ليعبوا أطرصها أعلم الأنفة هنا يعني تربيع فهذا الذي يدعو أنفه وشبهته على الأرض ويمر في قبطة لله خضوعا لله واستسامر لله هذا مظهر من مظاهر العبود هي والذي يستكبر ولا يستكبر فهذا كافر على طول كافر كفر إبرياء ولكن لما سجد ناور سكبارا لا ناور بل ما سجد سهاولا كل واحد يقول والله انا ما اصلي كيف ما تصلي والله تعالى دعو لي جزاك الله خيرا انا ما اصلي مره هو الشيطان اعوذ بالله والله انا مجري انا مجري ما اصلي كل الناس يصلون ما وصلوا. هذا كله لما كافر نطلق عليه كافر ولكن ليس الكفر تبغي لي وكفر اليهود والنصارى وكفر ابي جان ليش لنا وبس اكبر ولذلك في حديث البطاقه يوم واحد لا اله الله وحده لا شريك من لا اله الله وذو دستجير للمعاصي مقدس كل المعاصي وكل الحافات في قبل 99 شيء الا شيء واحد ايه يسمى هذا الحديث حديث البطاقه حديث البطاقه ما في الا لا اله الا الله محمد رسول الله يوم القيامه ولا يومه يذكر شاء الله نجره ابنيه وهو يعترف انه كذب يعترف انه علم هالشيء ابنيه على نفسه ويقول هو مجرم ويصوم من الدعاء ما شاء الله صرتم انتم ابنيه لا لكن يطلق عليه كفر ايه بالكفر كفر, كفر. كفر ولا لكن اذا جاء اسمه سواني عدم السجود استكبارا هذا هي فكثير من المثقفين والمثقفين هم من العصاميين، من المتزحزحين، المبظات، يستسيبون بالصلاة وبيهلي الصلاة ويعدون وضع الجبهة على الأرض ايش يقدون هذب وكذا. ماذا فعلتم عند بيع الصلاة؟ أربعة عشر قرناً تسللوا ماذا فعلتم؟ فهذا كان كلام إنجليزي وجنون إنجليزي. فكم كبوا فيها هم الغاوون وجنودكم ليس سيجمعون هذا كارث الخاص ليس استهلا بها سخر منها ومن اهلها هذا كارث الخاص فنادق اسماني في هذه الذي لا يصلي قسماني لا بد منه وفي الحديث الصحيح في الصحيحين يخرج من النار من كان في قلبه مثقال مثقال مثقال ضره من ايمان ما قل هذا من الصوت الأول أم من الصدق نعم هذه عقيدة ومن لم يعتقدها كان من الخوارج والحديث الصحيح. وكلامه يسمى كاذب ولكن كفه من كفه كما قلت. نعم اللعيب ليس سجبر وكان من الكافرين. طال الله وجل سبحانه عالم. بداخله ابليس وبمن طوى عليه ابليس عالم ولكن اراد ان يظهر علمه مشعل لان نحن نجهل ما ينطوي عليه ابليس نعرف ليه فجهل ما نعرف لكن الله أراد بواسطه سؤال إبليس ما بواسطه اخباره هو فقط لا اراد ان يظهر علمه سبحانه يعني ما في دخيله ابليس اش اش ما اب أرى ان كانوا وسط شياطين ما, ما لدي ابدا فالله لما كان وما يرون سيكون وما لم يكن لو كان سيكون يعلم خايمه الاعيونين وما تخفي الصدور يعلم سركم وجهلكم ويعلم ما في يعني عليم بلايس الصدور شو شدة الصدور يعني الشيء الذي ما خرجه من الصدور ما زال مقفر في الصدور لايس الصدور ما يعلمه لما سلاحبه ما بل ما بلعاك يعلمه يعمل بلايس الحمد ذات الصدور قال الله عز وجل بكشف ما في ضخيمة كبليس قال ما منعك اشكلي كيتكلم مع ابليس الله وقلتكم مرات ومرات الواحد يقول انا تكلم معي العالم فلاني والوالد فلاني جلسوا معه وتكلم معي فنلت بركته فهو تكلم معي فدرون من هذا ويصحى هذا من يتكلم مع ابليس الله نفع إبليس كلام الله مع إبليس نفع هذا يعني تأكيد لما قلنا فيما سبق نفع كلام الله إبليس والله ما نفع وقلنا فيك مشيطان الان فين هذا الحوار داخل الجنة هذا الوحيد غير عاش عمري في مكة والمدينة كلها يعني تسميتها سعادة خلاص. تعيش في ملكة أهل ملكة خلاص أهل المدينة ما شاء الله أهل المدينة يزارون حتى التراب منهم يزار شعورهم ويروقوهم وكلهم فضلظيم وكلهم أجزائهم باركة كلام؟ الله يبقى يبقى. إبليس كان في الجنة جن إيش؟ جبريل وميكائيل جبريل وميكاة من هنا ايضا مع من كان مع الملائكه مع الملائكه ايش المنافق كان مع رسول الله نفع عبد الله بن بن سنون رئيس المنافقين كان مع رسول الله صباحا سابق يجاهد معه ويتكلم معه ويتفرج باثار رسول الله ولما مات كفن في قميص رسول الله لا نفع شيء واحد اتباع رسول الله اتباع كتاب الله اتباع ما قل للا يليكم هو الذي ينفع لو ان ابليس اتبع امر الله وخطأ واستسلم وانقذ لامر الله يمضع ما يمضع هذه واحدة امتثال الامر وتطبيق الامر واعطاء العبوديه حقها والخضوع والاستسلام لرب الارض والسماء هو الذي ينفع وحده لا ينفع شيء ولذلك رب العزه هنا يقول كل ابليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيديه انظر هذا المخلوق نال التشريف والتكريم لأن الله خص أن العالم كنه مخلوق الذي خلقه السماوات من خلقها الأرض من خلقها البحار من خلقها الدنيا والآخرة من الذي كونها الله لكن آدم حقيقة من خلق الله ولكن خص خلقه بيده خلقته بيده ونفقت فيه من روحي وسيدنا عليه الصلاة والسلام يقول يقول لي يعني احكى عن موسى عليه الصلاة والسلام لو قال لي ادم في الصحيحين انت ادم الذي خلقك الله بيده وانا فيك من روحه واشد لك ملائكته انظروا اذا تشريبتك الخاص كان في تخصيص ادم بالخلق من الله بيده كان في عذور فلذلك هو لي ابليس لماذا؟ ما منعك ما مانع لك من ان تسجد ما خلقت بيدي والله لو يدين ولا لا يديه. بل يداه يد الله مضرونه غلط ايديهم والعلم بما قالوا بل يداه مبسوط صنم ينفق جميع الشعر نعرف كيف لا لان ذاته لا نعرفها فصفاته لا نعرف لو عرفنا ذا سهلا عرفنا ايديه لكن نحن نعرف ذاتنا فنعرف ايدينا اذا المعنى المعلوم والكيف بشهور كما قال هنا. هكذا كل صفات الله كل صفات الله الباسية والفعلية ها. اسمعوا ونعرف المعنى ولا ندري الكيف والحقيقه مثل السمع سمعوا لنا ولا مو سمعوا بصير لنا كيف سمعوه كيف بصره فكذا وقالنا ما مناجع الجد ما خرقت بيدي استكبرت أن كنت من العلوم استكبرت هكذا لأنا استكبرت الآن يعني هذا الاستكبر استكبرت الآن عن أمري أن أم كنت هكذا كان طبعا كان في ظنك أنك من أهل العلوم من أهل العلوم من أهل من, أهل من, أهل من, أهل من علية القوة من أصحاب الفطفة والشرفة هكذا تصب في بنفسك ان من أصحاب المنازل العاليه ومن أصحاب ايش المراصب الكبيره الضخمه هكذا تكلم اذا اتجاه الله علم جلك يا ابو نجار استكبر ذا ان كنت من العالمين هكذا منذ القدر منذ كنت كنت من اصحاب العلوم واصحاب الفطره والكبرياء والفطره هكذا كنت واش هكذا واش هكذا فجاه ابليس أشحى قال انا خير منه طفح لسانه بالحسد اول معصيه عصي الله بها هو الكبر ثم الحسد انا خير منه من الذي يعلم الخيريه من الذي يعلم الفضيه من الذي هو أذرى بأهل الكرامةص وأهل العلوة الرفعة والشرف من الله وإبليس هنا يفتت على الله ويعترض على الله ويقول أنا أنا من انزل إبليس اللي يقول أنا فخخوش فخا ويتعالى على الناس جدًا إبليس هذا في شعر إبليسية في صفاتك امير صفات انا عمرك اذكر انا قلت لك فيما سبق اذكر انا المذنب انا المقصر يا رب انا المحتاج الى ورحمتك انا المحتاج الى مغفرتك ورضوانك يا رب انا انا تتذلل بانا كما جهرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد البشرية سيد العالمين اشيقول اللهم اغفر لي ذنبي هزلي وجدي وخطئي وعندي وكل ذلك عندي قلنا هذا الذي يصعق وقال وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصانا ان يعلمنا رسولنا موجهنا مربينا اللهم اغفر لي نبي شوف اهل المسجد الا قال لما وقع في المعصيه وقع في المشكله قال ربنا ظلمنا نحن الظالمون انا الظالم سبحانك اني ظلمت نبينا فاغفر لي ظلمت انا الظالم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لا نكون النبي وخاصي أما ادخل أنا أنا فائد الحسن البصري لما اتصل بذاله الأمير وقال له يا يا ابني ابني يعني يا كبير ما احتفل ابنيه عمله تقمر عمل واحد اطلق الناس فقال هذا الأمير الحسن البصري وعالم كبير كبير كبير كبير كبير قال له أماتدي من أن من أن ما تدري قال لا أتي من ما أنا؟ قال أنسى من طين منطين من ماء مهين العالم يقول لهذا هذا الأمير من ماء مهين أول نطفة ماضية وآخر شيء قاضية وأنسى ما بينهما وعاء للعضية ما الذي يشربك ويكربك يعني قدره ويصيره إنسانا كريما إنسانا عطيبه رحيما إنسان ها يعني عن القدر رفيع الشان من لا إله إلا الله محمد رسول الله هي التي تلقى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى ما زكى منكم من احد, من من أحد, من أحد ولكن الله يزكي من يشاء اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انس خير من زكاها قد افلاحا من زكاها من زكا زكى الله نفسه ورفعها ورفع قدره وعلى شانه بيت بالتوفيق والهدايه للإيمان هذا أسلح ولذلك كانوا يقول الله أسلح نجوسا وذكيها وذكيها أنت لنرى بطلقها على تذكين انت لا لأنهم أسلوا لكن تكثر إلا بتوفيق الله فإذا هو الله ذكي ستبسى نعم فابليس الحسود أول معصية قلنا بعد الكبر الحجر إياجة ثم ان تكون حسدا ولا حسدا الا على نعمة وافضل نعمه اعطاها الله لادم هي انه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته فلذلك ابليس قال انا خير منه بماذا يا ابليس يا شيطان بماذا قال خلقتني من نار وخلصاه ابنتين انظر الحزب انظر الحزب لأن الحسود ما ينظر للنعمه ما يختلف بالنعمة انظر ليش للطيف وما انظر للروح لأن إبليس إبليس هم يرى بأن يجودوا الملائكة هم يرى بأن يجودوا كله لأنك نتكلم عن الملائكة فلما جاء كما كلنا شمله شمله أمر كمله نزل من من يعني من الملائكة كما يقولون لا الله قال شو في الإبليس ها ونفسه حضر كل خرصة من النار وخرصة من الإبليس كان من عندنا الإبليس كان من الجل ففسق عن الرّب والملائكة من أنقذوه من هو إذا الإبليس بالحسد بحسده ما نظر في آدم من جهة علوية من, من جهة النظرة ربانية نظر في جهة إيه و جهة سطينة من الحسد فالحسد ما يحسن بنا لا. نعم مثل حزود نعم مثل ما حزود ما عنده لديه عند يفضل عند يترار عند يتعزل عند يشرب الله لا يحتاجه ما يتجدها وما يضر لها فابليس نظر فيه في آدم من جهدته خلصني من نار وخلصه من يا إبليس ما أطلت الوحدة قبتني وصفع به في النفقة الربانيه ونفقة العينية ماذا أدر زياله حزود خرصني من النار. يقول في انه أنه، يقول والنار. هذا فاسد. والنار هذا الكلام. والنار أفضل من الطين. من الطين. وفعلا النار أفضل من الطين. حتى قطيس بيصبح فيه. وإيش هو صحيح؟ ولا فاسد؟ فاسد. واش النار أفضل من الطين أفضل؟ الطين حقيقة النار يبتذب بها والطين يبتذب بها. ولكن اذا نحن قابلنا الانتفاع نفع النار قباله نفع الطين اجد نظريجي انه اكثر نفعا اكثر نفع, نفع والطين الطين اكثر خير يزينا من الطين كذلك والانبياء وعلى رصيد سيدنا محمد مخلوق من, من الطين يكفينا الانبياء المرسلين مخلوق من الطين سيدنا محمد مخلوق من الطين وما في هذه الطين في الطين نعم لكن أبني سمع ترافة بي قال من طين ويقول وثم يعني المنافع ستنا من النار ولكن نفع الطين قلنا أكبر من ثانيه يقول الناس أو يقول العلماء النار دائما فيها الطيف والحده وفيها نوع من الخطرسه واذا اتت على انسان تسعى الاخضر وتشوكس كل شيء لكن الطين فيه الرزان وفيه السكون وفيه الاناء وفيه التواضع في الطين فسبحان الله قام هذا, هذا, هذا من الجدار مع هذا سيجد الفرق هذا الجاذب جاذبيه لا قياس مع النص ابليس قاس قاس النار على الطين وكانوا في المفاضله في نظره النار افضل من الطين وعليه كان الاولى السجود لادم للنار لا للطين يعني هذا دليل نقول له هذا ليس ليش لانه لما جاء الله بطل كل شيء لاقي يرجع النص لما قال الله اسجد لآدم ولو كان مصدورا لنفرض ان النار افضل ما بقي يا ليلة الا ان ليش؟ لان امر الله جاء ولكل عبد عبد والعبوديه تقصدي من اجتثال الامر والحكمه يعرف يعرف يعرفها ويعلمها صاحب الامر فالله حكيم اذا امر بامر ما علينا الا ان نقول سمعنا واطعنا والحكمه يعرفه اطلعنا عليها فقد ما اطلعنا عليها هو الحكيم ما علينا إلا أن نسمع إذا سمعنا الأمر أن نقول سمعنا عند كل أمر أمرك ما كان لمؤمن ولا مؤمنه إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون له الخير في الدنيا فالله يقول ما يشاء ويستع أخسار الطين على النار خلاص لا مناقشه ما في اعتراض ما في نقول كيف لماذا لا ما في نعقش هذه السنة مع الجرودية قال الله اشفد لآدم سمعنا وأعطا فكذلك كل امر من الله فعليك ان تدعم وتقول سمعنا واطعنا انما كان قول المؤمنين اذا ذكروا الى الله عز وجل ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون خلاص دخل الامر ولو كان المفروض للفاضل او الفاضل للمفروض لا في مناقشه خلاص كذلك اذا الله خير سماع اذا اخواني الشيطان لماذا كذب شمادك كفر؟ بعذاب امتثال الامر فاختار لنفسه رمى بامر الله واختار لنفسه خطه غير مصار الله فكل من اصار من هاجم غير من هاجم الله فهو ابليس فهو كذب لله الله جسرعه الله جسرعه الله جسرعه الله جسرعه الله الله جسرعه الله جسرعه الله من الهاجة الآخر وطريقاً أخرى اشهد هذا طريق شيطاني هكذا فعل إبليس إذن إبليس كفر بماذا؟ كان ما كفر من كان وجود الله كان يعترف بوجود الله ولا يكر وجود الله كان يعترف يوجد الله وكان يعترف أن الله هو الخالق هو الرازق هو المعطي هو المانع هو الضار هو النافع هو الذي هو الحكيم بكل شيء كذلك قال ابليس بهذا وجلال كل ما يعترف به لماذا كان ابليسا لماذا كان فقط فاقم امسات شيء من الله العالم كل ابليس الشرق والغرب ابانسه لانه ممساته اوامر الله ردوا اوامر الله فردوا شريعه الله هل ولا أبا جلاله ابانسه القصة التي يحكيها الله في بشري آدم و, و... وإبليس ما لا يكسر هكذا نحكي هكذا ونجد مع سباك لا بد أن نخذ العبرة والعبرة كل من رفض ما كان يعني من رفض أمر الله وكل من رفض ما أمر الله به خلاص يصلح <تصفيق> الإنسان روزي الله على خط الإبليس عارفه. إذن قال الله في إبليس أنا خير منه خرصتني من النار وخلقته من ذلك فشو كان الجواب من الله عز وجل شو الجزاء الذي استحقه ابليس حينما رفض أمر الله وحينما رفض ما قرر الله أشكال نتيجه طرد اخرج اخرج منها من الجنة اخرج من تلك المنزله الرفيعه التي بوأت الله إياها اخرج طرد إذا العالم مطرود من الرحمة الله العالم مرفوض من حضرة الله مطرود من الجنة إلا إذا رجع لأمر الله وخضع لأمر الله وألعى لأمر الله إذا قال فأخهج منها فإن كان رجيم معنى رجيم إلا رجيم فعيل بمعنى مفعول اي مرجوم مرجوم شك مرجوم لله وجعلناها, شوم وجعلناها رجوم الشياطين، فالشيطان مرجوم هو مرجوم باللعنة هو مرجوم بذكر الله لأن كل ما تذكر الله وكل ما تقرأ الله إن لو كان يفزرقه من الشيطان يخمس ويقر كأنها يشوف شوف تحركه يخمس مخمار يخمس بينما يقرأ من ذكر الله ومن قراءة كتاب الله حين تذكر الله وضعيف مع الله ترد الشيطان يا حرامي الشيطان شوه فإنك رجيم أو رجيم بمعنى رارجيم فعيد بمعنى المفعول أو رجيم بمعنى رارجيم أي إنك ترجم المؤمنين وترجم الناس بشهواتك بإغوائك بإطلال ترجمهم وتبعدهم عن حضرة ربهم يا عدو كما فأنت بآدم رجبت وتسببت له في الخروج من الجنة طيب يا رجيم الهدف مع الهدف ولكن الأول هو الأول فإنك رجيم ثم زاد وفار رب العزة وإن عليك لعنة إلهي بالدين لقى اللعنة فقط لعنة نزيرة اللعنة الرضارية إلهي بالدين واللعنة معناها الطر الطر من رحمته قال يوم الدين يعني إلهي بالقيامة وبعد يوم القيامة الجزء النار أرض آخر أما في الدنيا الآن حيلا إلهي بالدين إذا سيقوم الساعة أحلى بالله والطرق وأما من هناك من ذلك النفس القيامة سيكون هناك عدد اخر ما هو الطرق فقط من رحمة الله لا هناك النار وأدبها النار وأغلالها وان عليك اللعنه سائلين بالدين اشغاله الان تحول الحسد باش يتحول ما بقى الحسد غادي الحسد يتحول الى حقد وغادي يثبت المبدأ ان الحاسد على الله اللهم احفظنا من الحسد مشان حاسديني ولا يشري حاسديني الله امرنا نستعد فيه يحضن به من شر حاسدين إلى حسد إذا قام ينفذ المقصة الحسد وإذا قام الحسود يعني لف ما عنده من حسد أجمع البيك يأخذ ماله يستك عد بيست عود زوجتك بنتك جبلتي ها يتبخوت كذا لا يعني يمشي بيك المقص ما يقصر كل حاجة يستطيع يستطع بها اذلالك ويستطع بها قهرك ويستطع بها ايذاءك الا ولذلك يستكبر الشيطان يستكبر هذا بحسود ولذلك خمن الشر ما لا حسد فقط لذلك حسد حسد لا لا لا حسد في القبر لا يضرب ولكن اذا عدد اذا قام عملا عمل بمخطط الحسد فالشيطان عبد الله ما اقتصر في الحسد القلبي فقط بل قام يمثل قال فانظرني الى يوم يبعثون شرك بخطط شرك بالمكف الحق هل حسن القلم زلف اثمر اثمر شربه فانظرني الى يوم يبعثون شو معك والله اني اعرف انظرني ما قال الى يوم الوخص المعلوم الى ذاك في الساعه هو انظر بي الى يوم يبعثون فيبعثون معا كل عامل يا اللي ما مينان وما يزغش حاله ايه البوص انظرني الى يوم يبعثون كل يبعثون جالس ايش جالس عند خلوه اللي في الوخص في ساعه مش كل شيء وجاءت النفقة الثانية عالي ويبعثون كل في غزرية وبالنفقة الأولى والثانية أربعون كام؟ وش العنسانة ولا الرئيسة؟ ماذا؟ لا العنسانة أربعين هذه كلها كل خمينا فيها المرسة إبليس يقول يقول, يقول. لا أنظرني إيه لأ يوم يبعث المرسة الله أسأل الله إلا يا الله قال فإنك من المنظرين موين بمكرة إلى, الوكسر الوكسر يمسع الوكسر باك الى يوم الوقت المعلوم وقصك يا بساعه وقص الطرق الاولى فالدغدغ إلى يوم الى يوم الوقت المعلوم من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم سبحان الله لو أن ابليس طلب تسوق كل سبع عليهم ولا لو قال ربي سبع يقبل ولا لا يقبل والدليل يطلب طلب. اي طلب طلب ما أتولوا اي طلب ط ط ط فآدم أشغال لما خالف الامر الأمر كلاهما طلب هذا خالف وهذا خالف لكن هذا خالف آدم حالة وفي قلبه إيمان عصى الله هو يمجي ما عرف لولا للإطلال نسي فنسيان إياه ولم نجده عزم وعصى العصى آدمه ربه فراه ثم السباه ربه فتابع عليه وعزم لكن عصى لما عصى نبي لأن الأمر كما قلنا الأمر فيه قد... الأمر فيه يعني مسالتان جاء الامر من ربنا سبحانه اولا قبوله وثانيا امتثاله الله عز وجل أمرنا, امرنا بان نصلي بان نحجب بناتنا ونساءنا امرنا بان نزرد الخمره ونزرد الربا في الاول من قلبك تقبل وترضى بهذا الامر رضيت يا رب وتعمل الاستعداد للانتقام، صعب وصعب، وتقول صدرك وسأعلم في قلبك ما كان في هذا القلب، كلام، هذا أوله، وثانيًا تبصير، قوم قال الزنا مطلوب، قال الصلاه مطلوب، قال ريبة مطلوب، تلا وهكذا، فأدم تبقى على أدم وشيء، أدم لما جاء الأمر قال له اجت ولا تقربا هذه هذي الشجره فتكون من الضاله قبلها او لا رفضها قبلها رضي بها لنا رضي بها لك لكن قد ذلك وارضى بها وقبل ولكنه ما امتد هذا في سن عاصي سبحان الله جاءت مشكله وهذا, وهذا هو واحد داخل خلوه تمشي يعني ما شاء الله نشوف بلاي وكيه من التخمات ما شاء الله ونتساقي الله كذلك قال يا ما بيته وخفوه رحيمي يعني حلاق صحيح جائح حياة أخذها ورموا عندنا وقعت المصير والي أعوذوا بالله واستعي وقد يمكي وإيه شعر الجندلين ويمكي ويصداد راضيك هذا أشي اسمه أنا كافر نا هذا إيه عاصي فآدم كان عاصيا وعصى آدم وربه مومين ولا كافر مومين لأنه راضية بقي الامتذاء رجول الشيطة واحد جال حجاب جل حجاب قد الحجاب يا بنتي تبني الحجاب قد نام جاب ولكن شاء الله جبنات كادة خذوه، كادة تول كادة تول يا ابنت الحجاب تبني الحجاب لك مضعت المعادة اخذوها ما شاء الله يعني هي وربما تنزع مراتبها ويقول لنا خير ما شاء الله ويثق به معصص هذه مؤمنه لله واحد عامل بالري يعرف ان دي حرام مصيبه ومصيبه ويقر المشكله اللي يصير ولكن ضيق الاقتصاد وضيق المعيشه والتجاره ما شاء الله وهذا لا تعذري وهو يبكي ومن الداخل يبكي ويتقطع من الداخل هذا ايش مؤمن عاص مثل هذا عشان دي مثل الشراكه يعني يقوم الصلاه صلى يقبل الصلاه سلام عليكم نوصلوا خرب ما شاء الله خلاص سها ونقض الى تبوصي يقوم يعني ما يقوم عاد الله يمكن من الدار هو صلاه هذا ايش هو عز عز يجيني الزاني ابليس ابليس آيب. لما جاء الامر قبله رضي يبي دخل نفسه وقلبه لا هللولي؟ الاولى مشكله ممكن. ما قبله ولم تزله لم نحي العقدية ولم نحي العاملية كل من كان هكذا فهو إبنس جاء الصلاه الصلاة رفضها عقيدة ورفضها عملا جاء الحجاب رفض وقسم الحجاب فإيه يا من جاء فإيه حجاب ما فضع حجاب حجاب شبا حجاب شبا ما قبله وامن به ولا أبتت ولا أبتت حلال لا بدرش في حلال كل شي كلش حلال ما حلا يقف هي يدك وحلال الحلال ما حلا فيها أرملة من حجيف من خبر خارج هذا أشيله أشيل هذا كافر كافر بصنعه ميزان اللي ما ولذلك حرمه عزة فلو ربك لا يؤمنن حتى يحكموك بما جئنا به ثم لا يجدوا هتو. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما لا بد من ذلك هل اذا احترطوا في كتاب الله تعالى ينفعكم لكن كثير من المتحورين ما هذه المحاله فاخبطوا خط عيب يخبطون ويخربطون ويخربطون يقولون همت لشعبان مع رضا قال لك شعبان اللي عباد لا الله يعني كده ان شاء الله سبحان لله ابن لله ابن يا باشا خلاص كده ثاني بنرجع اذا ابليس لو طرد كما طرد ادم يريح ادم لما وقع في المنشيه خلاص عار، الله عرفوا ظلمنا انفسنا لو لم تقبل لو طرحنا لكل الناس لكن ابليس اشعل عاد اشقال ربي انظرني الى من زيز ليل بقراري ما عصينا لعمل أنظرني الى من قال فانك من المنظرين الى يوم ويصل استجاب الله دعائه لله الله يستجيب من الكافر لله اكثر الكافرين هو حبيب الله فالله يستجيب هذا المعنى قد سبق ان عنه تحدثنا عنها قلنا إن الله يستجيب من, من الملاحدة من اليهود من النصارى من العلمانيين ليس يجيبوا دعاءهم ليش؟ لأن استجابة الدعاء مثل الرزق فالله يرزق المؤمن والكافل اليهودي والنصراني ومن يشهد الله يعلم رحمة الله الكل يرزق أولادات الكل يبزقه والرزق هذا ابتلاء ربنا المقيام يحاسبه يقول اعطيتك واعطيتك واعطيتك وأعطيتك وانعمت, وأنعمت عليه. عليك عليه نفس عليكم السمع والبصر والإسام والإلقاء والماء والرزق وكذا والفواكه والخضر والحبوب ما شاء الله شكرت على الماء شكرتني أم كبرتني لا بد أن الله يسأل وبجلس ما يسأل في كل دعم فاستجبت لك قَالُوا ركبوا فِي الْفُلْكِ الْكَبِيرِ مُشْفِقِينَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِسْتَجَابَ لِدُعَائِهِمْ فَلَمَّا اسْتَجَابَ دُعَاؤُهُمْ نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يَفْرَحُونَ فَجَعَلْنَاهُ بِبَعْضِ الشَّيْطَانِ وَهُوَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ وخي نص الله في الدرب وإذا نسى الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائمة فلما كشفناه هو فلما كشفنا عنه ضره مر كأن يدعونا يدعنه إلى ضل مسح كنا خطأه ما بعمر الله بالغ كافر إذا الله لا إذا قلت لا تفعل لا أمل بريضني الجوز إنه لقد نسطعاني فالله استجاب دعاء من؟ دعاء عزيز والله يستجيب دعاء من دعاء كل من دعاه يستجيب دعوه دعوت بالخير يستجيب دعوت بالشر يستجيب مع الرزق الله يعطيك الرزق ويعطيه دي لمن لكل الناس لأن الله رحيم رحمته ووسعت كل شيء حتى ابني لما قال الله عز وجل ورحمته وسعت كل شيء قال ابنته قال الله سأكسب فسأكسب هذه المذين يتغفن لا سبحان الله لأن هذا سأكسب هذه المذين يتغفن نعم قل قال انظرني إلى البيض عز قالت فإنك من المنظرين إلى يوم الوخن المعلوم ما قال قال بعزتك شوف يعني شف عن القطع حضور الله شف عن واحد القطع شف عن عزم عليه قال بعزتك يقصد بالله عظيم الطرب حرام أليس أ ما بالله يقول فبعزتك لأضوي إنهم أجمعين طيب والله بعزتك تعلم بالله وبعزتي الله لأبويننا هم بشهرين يعني خص القصة الأوخر من البشرية بدلها الحظ الأكبر من البشرية يبعدها عن حضرة الله انتقام من الله وانتقام من ادم اللي كان السبب في طرده ناقص حتى عبد الله صندرات الله أبو الكثرة الأكاثرة لأن يعمل جهدين نقضي عليه وفعلا حصل هذا قال الله عز وجل ولقد صدق عليه موم فالذي الله فتصدعوه إلا فريقا قليلا من المومن فبعززز كذا أبنيه منه أجمعين أجمعين إمتصف ما هو منها مشيستهجي ما هو استهياء ما هو خيال لا, لا لا لا هو ماذا سهجي اتجيه شو شو قال لا عبادك منهم المخلصين وفي قراءات المخلصين اللي اعطروا العبودية كاملة لله هني لا تضلطني أعلم مقدارش ما هو استهياء لا مقدارش قال لي العبوديه تتحرقني هذه العبوديه شهوه سقضي على الشيطان كل ما ساقضي العبوديه الكامله لله كل ما يمسعد الشيطان به كانه نجم يعرفه يقضي عليه يطرده فاخذه ما يستطيع اختياره هذه الملتقى محميه اشبع ما, ما الله عز بإخلاص باخلاص العبوديه لله اليس الله بك من عبده ما شر الشيطان او المتفشل الشيطان ما يستطيع الشيطان الثورة عباده هي الكامله لله تقضي على الشيطان وتذبح الشيطان وسترد الشيطان الا عبادة منهم المخلصين الذين اخلصهم الله واستطاهم لعبادته أو المخلصين الذين اخلصوا عبودية في الجنة. يقول للعاصر كليم هل من محظورة مرأساً أجنبية سمعانة في المستشفى وأنا في المحرامة؟ المرأة شيء جديد كذلك كانت أجنبية عانة يعانة قالوا إيش عليها في المستشفى وشميت عاصمة في المستشفى إن <تصفيق> وبعدين ما تخرج عاد يكون مكان <تصفيق> لا يا أخي الرسول يقول إياكم والدخول على النساء تبغل من يا ربك؟ هل يمكن أن يكون فيه مدنة, مدنة؟ الرجل الشان الرجل صاحب الغيره على عرضه ما يبدأ ابدا ان تصابح امرأته ولا يرضى ان يقع الغصر احد ازوجه ماذا؟ صاحب كرامه صاحب الالد صاحب عزب على ارده على فراجه الله اللهم ايضا يتربع الخنوة والذل والمهانة والحقارة اما صاحب الكرامة وصاحب العزب ورجال فحول مرد فقط لا الماء هي يجد دخول الماء ولا لا بعده اذا شربوا لنا مساع اسالوا لنا الراحيه ذلك اكثر لقلوبكم وقلوبهم انزل لقلب طاهر ويتعلق باحرزه الزوج شوف الزوج هي يا اعلى شيء بالوقت الزي الحر اللي بده هو روحي وحده هناك يا رجل زوجي ما صدقك اقول لك كده إذا خلينا النساء في جهة واحدة كجيرة، هذا النساء رسل الله، الله يغفر لنا، في شخص النساء رسول الله، هذا ما قاله. هيه، فسيدحاتي شعبس عالمة أو تنس تفسي، تفس الرجال والنساء ولكن وراحجة، ولازال في بعض البلاد الإسلامية النساء يبرزنا من وراحجة ويبرز الوسيلة الفداء. هيه. الاستاذ في جهه يحدد دروس وهن في في جناح ها ودراسه قائمه ويتن به أو اعلى ومحاضره فيه فيه ميكروفون و فيه تسجيل هذا اون لايف الحمد لا قوه الا بالله حقوق المراه اشرف حقوق المراه جينا عشان نغرس فيه هذا يا استاذ اهلا وسهلا يا بيه وي ويشجع العدد وصحابي اللي بده وي وييدنا يعمل شيء اعمل أعمال وخدم طلبات بلي يوسف ان تصبح هي كده هذا <تصفيق> هو حريه وحقوق هذا ايه حقوق المراه ترقص وتغني وشعب من ما هذا حقوق المراه ما يريد هذا ما يريد هذا فنتقي ثم سؤال الاخر يقول هذا اصبح جلما ولم يتيسر له الغزو بسبب زحمه العمل وما صلى الصبح الا في مع الظهر فضح الموضوع حكم هذا الشخص من له ان يقوم ويجلس اذا اذا ما ما في وقت في ذا اجيت علم ويصلي شنو ما عنده وقت للركعتين فجلس نصف ركعه وخلاص تادوا ما, ما صلاه في البيت صلي في العمل في الطريق يقول ما ما في وقت فيه وقت يتغدى هو في وقت يتبول أما فيه وقت يبقى بالبول وقت والآحيط إذا لم تتبقى الوقت، وقت هذا هو لم تعدو وقت الزفور وقت عدو وقتوير هذا صاحب الأعمال يعطيها الوقت فيها يمشي أنا عمش يبني يعني يسلي حاجة عند الكلب ممكن وحاجم الكلب يعني يحاجم الصلاة حتى إذا ما تقعش قد يعني يحاجم الكلب رضي السلام قد يمع الكلب وثم خارج الكلب يعني فعالفنس وصبي بالله حج يمكن تماما في العمر غربي في خبزهم في خبزهم زين في جادور في في ما نتفرج هذا مشروع ولا في شيء بتباعه في هذا التكنيك وتخون لا ونصله بلا في ما, فيه ما, فيه ما خلاص خلاص طولك كيف في على كيف ما كيف على الخطه اما تضرب لا بد انك ترسلها ما ترسلش خلاص قفل قفل خلاص ترجع اصبحنا نضطر نشتغل في الخط ثم يقول اه ما معنى قل تعالى ولا تكره فسياستكم على البغاء ان ربنا حشنه لتنصره على الحياه الدنيا هذه سر ذلها هو أن بعض المنافقين وكانوا ويكرهونا هؤلاء ما على ايش أن يأتينا بمرقصة شهري أو يومي أو أسبوري أو كذا من أيام من أي مكان يوم كل يوم تأتي بكذا أو كل شهر تأتي بكذا هذه المخارب ليه من أيه من أيه يعني الواجهة بيعد حقا الواجهة هاليوم بيعد عدو بناسة وكذا بتصخل كيسة ما انت الزبطة ما انت الزبطة في الصباح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 ان عربنا تحسنوا تعب تعسيه خلاص الزوج لسه بشوا عرب تخدم لا حرام عليك انت واجب عليك انت اب زوج على الزوجه على على واجب عليك ما قدرت علي. تطلع على بيتك انت زوجة تخدم على بيتك على البنت. إنسى إنسى إنسى إنسى إنسى إنسى نعم على الأنبيس خلاص هي شريفة عزيزة ملكة هي هي خلاص معزل وش عالله؟ انسى الخاذي ها حدوث المرأة لساح ها تشريف الخراء انسى تبرص هي ما سهل مسو ما ابدا الابدنس بتمعارها ما سهد الابدنس بتمعارها لكن ولكن ما نقول الآية ولكن كيف هو فسهد المعجيزات من الله لا لا. سؤال اخر يقول هل يجوز الامام ان يصلي الفريضه والجنازه امامه تجاه التمرين هذه القضيه نص عليها العلماء ومنهم الشيخ عن القائد في مقاتل الفاتح يقول العلماء أنه لا يجوز ابدا ان يصلي الإمام يصلي والجنازه امامه لا خلي الجنازه في جهه والامام يصلي هنا في هذه الجهه البعيده عن الجنازه ولما صلى صلاه الفرض وصلاه الجنازه وكل يكون هاك يعني في في وسطها اذا كانت امراه وفي الجهه والجهه يعني اذا كان رجلا هاكذا كصلاه يفعل ها ايش هذه الدليل هو الله صلى الله عليه وسلم قد قد ما دام ان, أن يجزع القوى يصلى اليه وعليه القبر امامك بتصلي حرب فهذا القران الامام الطالب قال اذا كان ال... القبر حرام ان يصلي المصلي والقبر امامه فكيف بالاولى الجنازه امامه وتتصلي فراس القبر لا يجوز كلامنا هذه اخذت بالاولى ابره من النص القراني الله هو. ها خلاص حاضر جدار كده خلاص تمام هذه كانت دوره او مجموعه كتب قلنا الجنازه البعيد جهه اللهم افتح لنا جميعاً فتوح سبحانه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا وسلام على والحمد لله رب العالمين